فَأَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُصْتَمِعُونَ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِي نَا وَلِيدَ وَلَا بِثْتَ مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلَتْكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فَبِعِ الْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 إنه لكبِيرٌ الذي علمكم السحرة فلا سوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلباً كم أجمعين قالوا لا ضيّر إنا إلى ربنا منقلب إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم متابعون فأرسل فرعون في المذائين حاشرين إنها أولئك إلى شرمة قليلون وإن لهم لنا لغائضون وإن لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم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 فَلوَ أن نَرَنَا كَرَة فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزيز الرَّحِيمُ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 أمدتكم بأنرام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر من مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين